ألف آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه مدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم وشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخجعون إلا 119. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عدام أليم بما كانوا يأبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Waarom ga ik in En معكم. إنا معكم إنما نحن مستهزرون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فما ربحت جارتهم وما كانوا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 أولئك على يدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرون wat er nu gebeurt, is niet van ons. Het is van God. We zijn niet van God. We وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يتلبون 120. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا Omdat zij niet weten, en als zij de ik wil naar Shaqir. Ik wil naar Shaqir. Ik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 124. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقلون. أولئك In het leven van de wereld, van het leven van het leven, en niet. وما هم بمؤمنين يخاجعون الله والذين آمنوا وما يخجعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يتبون وَإِذَا قِيلَ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنَّمَا إنما نحن مصلحون 120. ألا الْمُفْسِدُونَ هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا Succesvolle dingen die je leven in je leven kunt bevorderen. Het in مستهزمون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالمدى فما